فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأن إلى ربك المنتهى فكل شيء يفعل لغير الله فهو ضائع وكل عمل وشخص يحب لغير الله فسيندم صاحب ذلك عليه إلى ربك المنتهى نهاية الأشياء إلى الله ومرجعها إليه وينبغي أن تكون محبوباتنا لأجله وأعمالنا له سبحانه وإذا أحب العبد ربه صدقا سعى إلى تحقيق ما يحبه الرب ونظر في الأعمال التي يحبها سبحانه ما هي؟ فقام بفعلها والأشخاص الذين يحبهم الله عز وجل منهم فقام معهم يصحبهم ويرافقهم والأماكن التي يحبها الله ما هي فيأتيها والأزمان التي يحبها الله ما هي فيحرص على فعل الطاعات فيها وهكذا يدور العبد مع محبوبات ربه دائما وإذا تفكرنا في من يحبهم الله تعالى وفيما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأشخاص والأحوال والأماكن والأزمنة، فسنجد أن الكتاب والسنة قد حفلا بشيء كثير من ذلك. أحب الدين إلى الله سبحانه وتعالى الحنفية السماحة. أحب الأديان إلى الله كما أخبر عليه صلاة والسلام. الحنفية ملة التوحيد. توحيد بلا شرك. تحديد الوجه إلى الله. الحنفية. أن تميل عن كل ملة إلى ملة الإسلام السمحه التي فيها رفع الضرر وزوال الأذى وإذا نظرت إلى هؤلاء المؤمنين الأخيار يحبهم ويحبونه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا يعني سيحبهم ويجعل لهم مودّة في قلوب الناس وإن مما يحبه الله الفرائض تليها النوافل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فرائض الصلاة فرائض الزكاة فرائض الصدقات فرائض الصيام وهكذا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه والأعمال سأل يا النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله لأنهم كانوا حريصين على ما يحبه الله قال الصلاة على وقتها يعني في أول الوقت ثم أي بر الوالدين ثم أي الجهاد في سبيل الله الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله من الأعمال التي يحب الله صلاة في الجماعة وكلما كثرت الجماعة كان أحب إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل الله يحب من الصلوات صلاة الوتر قال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر فيحافظ على صلاة الوتر المؤمن الذي يحب الله لأن الله يحب هذه الصلاة حرص الصحابة على السؤال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله قلت يا رسول الله ثم ماه؟ يقول رجل من خثعم قال ثم صنة الرحم يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال الإشراك بالله قلت يا رسول الله ثم ماه؟ قال ثم قطيعة الرحم قلت يا رسول الله ثم ماه؟ قال ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف هذا مما يغضه ممن يحبهم الله أصحاب الأخلاق الحسنة لأنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال من أحب عباد الله إلى الله قال أحسنهم خلقا بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه والتواضع يحب الله العبد التقي الخفي الغني التقي الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا بفعل ما أمر واجتناب ما لاها عنه وزجر إن الله يحب المتقين والغني ليس المقصود غنى المال وإنما غنى النفس هذا الغنى الذي يجعله ليس بشره للدنيا ولا متطلع لما في أيدي الناس لأنه عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة الأموال والمتاع ولكن الغنى غنى النفس وأما قوله الخفي البعيد عن الشهرة البعيد عن الأضواء احرص على إخمال ذكرك في غنى وتمل بالأوراد والأذكار ما العيش إلا في الخمول مع الغنى وفي الاشتهار نهاية الأخطار واقنع بفما كنز القناعة نافدا وكفى بها عزا لغير مماري الله يحب الزهد في الدنيا قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وكذلك فإن الله يحب الإكثار من ذكره أي الأعمال يحب الله معاذ يسأل قاتل الجواب النبوي أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله أحب الكلام إلى الله أربع قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك هن بدأت وقال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه يحب الكلمات إلى الله فينبغي على المؤمن أن يحرص عليها الله يحب سورة قلو الله أحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقوله والله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال عليه الصلاة والسلام أخذروه أن الله يحبه رواه البخاري ومسلم قال ابن القيم دل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة فنحن نحب صفات ربنا سبحانه فمن صفاته والرحمة والكرم والرضا والمحبة وله سبحانه وتعالى وجه يليق به ويد وهو سبحانه له الكبرياء في السماوات والأرض صفاته عظيمة ومن الأعمال التي يحب عز وجل الإصلاح بين الخلق قال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب ألا أدلك على صدق يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا الله يحب التوكل أن تفر قلبك إلا منه وأن تعتمد عليه فقط وأن تلجأ إليه وحده قال في القرآن إن الله يحب المتوكلين الله يحب العدل أن تعدل بين الأولاد تعدل بين الموظفين تعدل بين الزوجات تعدل بين كل من وليت عليهم قال الله تعالى إن الله يحب المقسطين يعدلون يحب الله من الأعمال الذي داوم عليه صاحبه وإنقل يعني من النوافل لأن الفرائض لا بد من الاتيان بها قال عليه الصلاة والسلام إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل لا فإذا هذه الديمومة على الأعمال الصالحة وعدم الانقطاع صف يحبها الله فينبغي أن يكون عمل ناديمة الله يحب المساجد ويكره الأسواق قال عليه والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم المسجد يذكر به والسوق يصرف عنه هذا لا يعني تحريم النزول إلى السوق ولكن يكون بقدر وعند الحاجة ولا يطيل ويذكر فيه ربه الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام ويحب المتطهرين من الفواحش والآثام وكذلك المتطهرين من الأخباث والأنجاز الله يحب الصبر والله يحب الصابرين عند ورود البأساء والضراء والنعماء فهو يصبر عند الطاعة لأجلها وعليها ويصبر عند نزول المصيبة ويصبر كذلك عن الحرام فلا يأتيه المؤمن القوي أحب إلى الله كما في الحديث قوي بإيمانه قوي بجسده قوي بتدبيره قوي بعمله قوي بإتقانه قوي في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي الصدع بالحق الله عز وجل يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف الله يحب الرفق في الأمر كله حتى في فتح الأشياء وحتى في التعامل مع الجمادات فكيف بالتعامل مع الزوجة والأولاد والبهائم الله يحب الحلم والأناه كما قال عليه والسلام لأشج عبد القيس أين فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا الحلم العقل الأناه التثبت وترك العجرة قيل عاشت بنو تميم بحلم الأحنف ابن قيس أربعين سنة خاصمه رجل مرة فقال له لئن قلت واحدا لتسمعن عشرة أرد عليك فقال له الأحنف لكنك إن قلت عشرة لم تسمع مني واحدة الحلم عند الغضب الله يحب السماحة في المعاملة قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء حديث صحيح سمح في المعاملة يعني يترك له الباقي لا يستقصي في طلب حقه يؤجل المعسر ينظره يسامحه عنده سهولة في البيع والشراء والاقتضاء أخذ الحق قال الحسن يا عبد الأعلى أما يبيع أحدكم الثوب لأخي فينقص درهمين أو ثلاثة قال لا والله ولا دانق واحد قال الحسن فما بقي من المروه ويروى أن الحسن باع بغلة له فقال المشتري أما تحط لي شيئا يا أبا سعيد قال لك خمسون درهما أزيدك قال لا رضيت قال بارك الله لك هذا خلق يحبه الله عز وجل يحب الله الكرم ومعالي الأمور كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها وما أكثر من يتصف اليوم بسفساف الأخلاق يعني الأخلاق الوضيعة الحالات التي فيها خرم المرؤة يتلبسون بألبسة وقصات شعر وحلق معدنية ويتواجدون في أماكن يعني من ليست من معالي الأخلاق أبدا أن يكون الإنسان هكذا عليها الله يحب دخال السرور على المسلم كشف الكربة قضاء الدين طرد الجوع كما جاء في الحديث أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم الناس وأسعد الناس ما بين الورى رجل عليه من أعين المولى عناياته ساع على قدم بالخير ما برحت تقضى على يده للناس حاجاته الله عز وجل يحب غيره ويكره غيره قال عليه الصلاة والسلام إن من الغير ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل ومن الخيالاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل فأما الغير التي يحب الله عز وجل فالغير في الريبة وجدت أدلة براهين مقدمات سيئة مؤشرات فاسدة هناك أقوال وأعمال حقيقية ملموسة تدل على وجود سوء، فلا بد أن غرّ الرجل هنا على بنت وزوجة وأخت وأهل وجارة، أما الغيرة التي يبغضها الله، فالغيرة في غير ريبة، موسوس شكاك يمتحن من أمامه بلا سبب. لا يوجد ما يدل على ريبة لا توجد أشياء يشتملها الفساد ولا أرقام ولا مكالمات ولا أشياء دخول إلى أماكن سيئة مواقع سيئة لا يوجد أي بين ولا دليل ولا مؤشر وهو يرتاب ويشك في من حوله هذا يضغضه الله الله عز وجل يحب الإتقان في العمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه بعض الناس يستدل فقط بهذا الحديث على إتقان الأعمال الدنيوية إتقان صناعة إتقان صفقة إتقان وظيفة وينسى إتقان الصلاة وإتقان الصيام وإتقان الحج إتقان الطواف إتقان السعي إتقان تلاوة القرآن والحديث يشمل الأمرين جميعا الله عز وجل يحب الذي يزور شخصا من أجله زار رجل أخا له في الله في قرية فأرصد الله له على مدرجته يعني على طريقه ملكا فلما أتى علي قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني تنهض بسببها تقوم بإصلاحها تأتيه من أجلها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته إذن حقت محبة للمتحبين فيها والمتبادلين فيها والمتجالسين فيها والمتصادقين فيها والمتواصلين فيها والمتزاورين فيها كما جاءت بذلك الأحاديث الله جميل يحب الجمال جمال الأخلاق جمال الإيمان جمال القلب جمال الباطن كما يحب من عبدي أن يكون نظيفا جميل الثوب جميل الرائحة و. يحب أن يرى أثر النعمة على العبد لماذا من غير إسراف ولا خيلاء ولا تبذير قال العلماء ليأتيه أهل الحاجة فإذا رأوه على شيء مما أنعم الله به عليه عرفوا أنه صاحب غنى فقصدوه لحاجاتهم فلذلك يظهر أثر النعمة ليعارفه المحتاجون الله يحب العطاس ويكره التثاؤب لماذا؟ لأن العطاس يدل على النشاط وخفة البدن والتثاؤب يكون مع فقل البدن وامتلائه. هناك أسماء يحبها الله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن عباد الله من كان صادقا في محبة ربه فليقدم البراهين والأدلة على ذلك بإتيان ما يحبه الله من الأعمال ومحبة من يحبه من الله من الأشخاص وإتيان الأماكن التي يحبها عز وجل والحرص على الأوقات التي يحبها تعالى عباد الله مع تغير الأحوال الجوية في هذه الأيام والانتقال من فصل إلى فصل نتذكر إخوانا لنا في العراق. قد هدم اليهود بيوتهم وقصفوها وسووها بالأرض فلم يعد لهم مكان يأوون إليه فنصبوا تلك الخيام على ضعفها وهذه الأم تحاول منع المياه أن تدخل الخيمة بلا فائدة وتحاول مع زوجها إقامة عمود الخيمة في غزة بفعل العواصف لتسطط الخيمة لأنهما لا يقويان على إقامة العمود في ظل العاصفة ومع البرد لا يوجد للثلاثة إلا بطانية واحدة ويوزع هؤلاء الأولاد على أصحاب البيوت القريبة في المساء لأنهم لا يقوون على النوم في هذه الظروف القاسية لكي يجمعوهم في صباح اليوم التالي لتقعد الوسرة على أطلال البيوت المهدمة تنتظر فرج الله وناس في النعيم يلعبون بالتريفيان خمس ساعات تحت المكيفات والأجواء والبيوت الفارهة والترف ويتابعون القنوات وآخرون من المسلمين في هذه الأحوال الشديدة العصيبة أيها الإخوة الدنيا لا تستمر لأحد وها قد أرى الله العالم آية ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا زالت تداعيات الأزمة المالية تتوالى أكثر من ستمائة ألف يفقدون وظائفهم في أمريكا في أسبوع واحد من صدق وكذلك الأرقام في الخسائر المتوالية للشركات والإفلاسات وتداعيات الأزمة المالية عرض التقاعد المبكر على الموظفين وتنزيل المزايا بعد إيقاف التوظيف بل وتسريح الموظفين في أكبر عملية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية انكماش اقتصادي وهبوط للناتج المحلي صينا وهندا شرقا وغربا لم يخل مكان في العالم من التأثر بهذه الأزمة الفريدة من نوعها بل طالت حتى تخريب أنظمة الحاسوب في بعض الشركات من قبل من تم الاستغناء عنهم ونقل أسماء وبيانات وبيع أسرار وتخريب المسألة لا زالت في تفاعلها وهذه التقارير التي تأتي تخيف لكنها تذكر المؤمن ما عندكم ينفد حتى لو في أقصى الدنيا وعند أغنى البلاد ما عندكم ينفد وما عند الله باق قال عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد عجيب سيولة العالم تتآكل الأموال تضمحل تريونات تتبخر ثروات تتلاشى من تربع على عرش ثروة ضخمة إلى انهيار كامل ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليست القضية اليوم أن ثروة تذهب من مكان منهوب إلى مكان آخر ناهب أو من مستضعف إلى قوي تذهب من الجميع إن في ذلك لآية هذا الذي يحدث يذكرنا بأن الدنيا كلها فانية بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وما عند الله خير للأبرار ولا يحدث في العالم شيء ظاهره شر إلا ولله فيه حكمة لأن الله عز وجل تنزه أن يكون في فعله شر محد فلابد أن يكون فيه خير بوجه من الوجوه وقد يكون من الخير التقاط الأنفاس من قبل الله وراء الدنيا ليتفرغ قليلا لعبادته والإقبال على ربه قال عز وجل في كتابه العزيز ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير كل يوم هو في شأن يغني ويفكر يعطي ويمنع يقبض ويبسط ويبسط سبحانه وتعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق ويمنع إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اللهم أغننا ولا تطغنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن عم سواك يا رب العالمين أستر عوراتنا آمن روعاتنا اقضي ديوننا ارحم موتانا اشف مرضانا ابرئ جرحانا فك أسرانا يا رب العالمين اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين اللهم أنعم علينا بالخيرات وأنزل علينا البركات وكفر عنا السيئات وارفع لنا الدرجات يا سميع الدعوات آمنا في الأوطان والدور وأصلح لأمة ولاة الأمور اغفر يا عزيزي يا غفور أصلح نياتنا وذرياتنا وبارك لنا فيما أتيتنا واجعله عونا على طاعتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله